بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدرك لعله يزكى او يذكر فتنفع الذكرى اما من استغنا فانت له تصدى وما يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر قتل الإنسان ما أكفره من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 يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذ شان يغني وجوه يوم اذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يوم اذ أَتَرَى أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ